وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمِ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِذْ كَانَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِعُبْدِ الْعَالَمِينَ فنظر نظرتان في النجوم، فقال إنني سقيم، فتوله عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فرَأَيْنَهُمْ فَأَقُبَلُونَ إلَيْهِ يَذِفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِذُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهُ كُنْيَانَ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِن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 فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين